فاكتبنا مع الشاهدين وقال الحواريون كذلك ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل واتبعنا عيسى فجعلنا مع الشاهدين بالحق الذين آمنوا بك وبرسولك ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكر الكافرون من بني إسرائيل حيث سعوا في قتل عيسى، فمكر الله بهم، فتركهم في ضلالهم وألقى شبه عيسى على رجل آخر، والله خير ماكر لأنه لا أشد من مكره تعالى بأعدائه. إذاً على الإنسان أن يحذر مكر الله، والحذر من مكر الله أن لا يكون الإنسان على معصيه ولا يقصر في حق الله تعالى بل يعمل الإنسان بالترقي بالتوبة والعبودية فمن مجهد الله تعالى أنك تقيم على المعصية والله يمدك بالنعم حتى إذا أخذك أخذك أخذ عزيز مقتدر إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا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 إلي ومنزهك من رجس الذين كفروا بك ومبعدك عنهم وجاعل الذين اتبعوك على الدين الحق ومنه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فوق الذين كفروا بك إلى يوم القيامة بالبرهان والعزة ثم إلي وحدي رجوعكم يوم القيامة فأحكم بينكم بالحق فيما كنتم فيه تختلف فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصر فأما الذين كفروا بك وبالحق الذي جئتهم به فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والأسر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 وأما الذين آمنوا بك وبالحق الذي جئتهم به وعملوا الصالحات من صلاة وزكاة وصيام وصلة وغيرها فإن الله يعطيهم ثواب أعمالهم تامة لا ينقص منها شيئا وهذا الحديث عن أتباع المسيح قبل بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به المسيح نفسه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 فكيف يزعمون أنه إله بحجة أنه خلق من غير أب وهم يقرون بأن آدم بشر مع أنه خلق من غير اب ولا أم الحق من ربك فلا تكن من الممترين الحق الذي لا شك فيه في شأن عيسى هو الذي نزل عليك من ربك فلا تكن من الشاكين المترددين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 فمن جادلك ايها أيها الرسول من نصارى نجران في أمر عيسى زاعما أنه ليس عبدا لله من بعد ما جاءك من العلم الصحيح في شيء فقل لهم تعالوا ننادي للحضور أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ونجتمع كلنا ثم نتضرع إلى الله بالدعاء أن ينزل لعنته على الكاذبين منا ومنكم من فوائد الآيات من كمال قدرته تعالى أنه يعاقب من يمكر بدينه وبأوليائه فيمكر بهم كما يمكرون بيان المعتقد الصحيح الواجب في شأن عيسى وبيان موافقته للعقل فهو ليس بدعا في الخلق في الخلقة فادم المخلوق من غير أب ولا أم أشد غرابة والجميع يؤمن ببشريته مشروعية المباهله بين المتنازعين على الصفه التي وردت فيها الآية الكريمة طبعا الصفه التي وردت في المؤمنين والكافرين هذه الصفه الموجودة نسأل الله تعالى أن يرحمنا ويرحم المسلمين أجمعين